يا ضيفنا حقك الجزلة ولا تخطي ولياني ويت السفر ما عندنا مانع ما عندنا فيك لا تسلع ولا تبطي أهم حاجة تكون خاطرك قانع لو حيله اللص تغلب حيله الشرطي دناعة النفس محسوبة على الدانع والطيبة في شاربي ما تحتبطي ولا قليل السنع ما متسانع ما من ضعفك ولهوب من نشطي المال قيت الزهرة أقبل المطر جاءنا اللي عطينا فلا غير الله المعطي ويا منعنا فلا غير الله المانع. أبوح عبد الله. وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بينكود. اثنين وعشرين سبعين أبوح عبد الله.